الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته نواصل الحديث أيها الأحبة عن قوله تبارك وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون إجابة الدعاء أجيب دعوة الداعي إذا دعا تكون عن صحة الاعتقاد وكمال الطاعة كما يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لأن الله ذكر الأمرين بقوله فليستجيب لي وليؤمن بي فذكر الإيمان وذكر أيضا الطاعة والاستجابة وهذه الطاعة والاستجابة هي التي فيها مصلحة العبد وقوام سعادته في الدنيا والآخرة وأما ما سأل فقد يكون فيه مصلحة له قد يكون فيه مضرة كما قال الله تبارك وتعالى ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير الإنسان قد يدعو بشيء يسأل شيئا قد يكون مبرة عليه أما الاستجابة لله تبارك وتعالى والإيمان به فذلك مصلحة على كل حال هذا الذي يحصل به سعادة الدنيا والآخرة واستقامة الأحوال كما لا يخفى تامل قوله تبارك وتعالى أجيب دعوة الداعي إذا دعان أجيب دعوة الداعي إذا دعان وما قيل له داعا إلا لأنه دعا فلاحظ هنا أجيب دعوة الداعي إذا دعان فسماه داعيا ثم علق بالشرط بقوله إذا, إذا دعان فهذا ذكر بعض أهل العلم أنه يشعر بمعنى وهو الاقبال على الله تبارك وتعالى بالدعاء والسؤال والطلب مع الصدق في ذلك وحضور القلب والافتقار إلى الله تبارك وتعالى فهذا يمكن أن يؤخذ من هذه الجملة أجيب دعوة الداعي إذا دعان يعني إذا صدق في دعائه وإقباله على ربه تبارك وتعالى مع شعوره بالافتقار إلى ربه والانطراح بين يديه فإن الله يجيبه دعائه. أجيب دعوة الداعي إذا دعاني إذا دعاني فيحتاج إلى إخلاص في هذا الدعاء وحضور مع حضور القلب الصدق في الرغبة لا يدعو دعاء المجرب ولا يكون هذا الدعاء من قلب غافل يرفع يديه وقلبه بعيد عن هذا الدعاء والسؤال وتأمل هنا قوله اجيب دعوه الداعي اذا دعان لم يقيده بالمشيئه ما قال ان شئت وانما مباشره اجيب دعوه الداعي اذا دعان لكن في موضع اخر فيكشف ما تدعون اليه ان شاء بعض اهل العلم يقولون ان هذه الايه فيكشف ما تدعون اليه ان شاء جاء التقييد بالمشيئه لانها في دعاء الكفار فقيده بذلك أما هذه فهي خطاب للمؤمنين الذين خطبوا بالصيام وأضافهم إلى نفسه إضافة تشريف وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فهنا جاءت هذه من غير تقييد بالمشيئة فدعاء المؤمن لا يرد إلا إذا كان باثم أو قطيعة رحم أو إذا حصل فيه العجلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يعجل يستجاب لأحدكم ما لم يعجل وفسر ذلك بقوله صلى الله عليه وآله وسلم يقول دعوت فلم يستجب لي يعني يستبطئ يستبطئ الإجابة وتأمل أيضا قوله تبارك وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان جاء عن خالد الربعي رحمه الله أنه قال عجبت لهذه الأمة أمرهم بالدعاء ووعدهم بالإجابة وليس بينهما شرط يعني ان البشارة مشروطة بالإيمان والعمل الصالح لكن هنا في الدعاء ليس هناك شرط ادعوني وقال ربكم ادعوني استجب لكم بلا شرط لم يذكر شرطا في الآية فما بينك وبين ربك تبارك وتعالى إلا أن ترفع يديك وتقول يا رب ثم إن قوله تبارك وتعالى فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي هنا فليستجيبوا لي بالإيمان وطاعت المعبود جل جلاله والعمل بشرائع الدين والكف عما حرم الله تبارك وتعالى فليستجيبوا لي وذكر هذا بعد الدعاء والوعد بالإجابة مشعر بأن ذلك من جهة أنه تبارك وتعالى مستحق للاستجابه لأنه يستجيب دعاءكم ومن جهة أيضا أن من أراد أن يستجاب دعاؤه وان يحقق سؤله فعليه أن يستجيب لربه تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم فليستجيبوا لي استجيبوا لي إذا دعاك امرك الله عز وجل بشيء فيجب عليك أن تمتثل وتقول سمعنا وأطعنا وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون من أجل أن يحصل لهم الرشد وذلك كمال الحال واستقامة الأمور والأعمال في هذه الدار في الحياة الدنيا وفي الآخرة فإن الاستجابة لله تبارك وتعالى مؤذنة بصلاح الدارين تستقيم أحوال الناس وتكون أرزاقهم دار وبلادهم قاره ويكون هؤلاء الناس على حالة مرضية تنتفي عنهم العقوبات الربانية وتكون أعمالهم مسدده وأقوالهم مسددة ويكون الناس في حال من الصلاح والاستقامة على أمر الله تبارك وتعالى هذا هو الرشد لعلهم يرشدون وفي الآخرة يكون ذلك بالفوز برضا الله تبارك وتعالى وجنته فهذه الآية الكريمة تضمنت هذه المعاني ونحن أحوج ما نكون إلى التبصر بذلك في مثل هذه الأوقات التي تكثر فيها الشرور والفتن ان يكثر المرء من دعاء الله عز وجل وسؤاله ان ينجيه وان يسلمه وأن يخلصه وان يصلح قلبه وعمله ان يسدد لسانه ويهدي قلبه فيسلم من الضلالات والافات والاثام وسائر الشرور المؤمن أحوج ما يكون إلى هذا في أوقات الفتن فهو كالذي يركب البحر فهو يقول اللهم سلم اللهم سلم يسأل ربه السلامه والعافيه ويسأل ذلك ايضا لإخوانه المسلمين ولا يكون شغله بغيره يشمت بهذا ويسخر من هذا أو نحو ذلك كما جاء عن بعض السلف لا تنظر إلى ضلال من ضل كيف ضل ولكن انظر إلى من نجا كيف نجا انظر ما يجري وما جرى في هذا اليوم وفي غيره لو شاء ربك كنت ايضا مثلهم فالقلب بين اصابع الرحمن كيف يرتكب الانسان ما يزين له الشيطان وتزين له نفسه ثم بعد ذلك يكون عاقبته إلى حال غير مرضية فيحتاج العبد إلى أن يجدد التوبة دائما ويكثر من الاستغفار ويراجع نفسه وينظر في طريق النجاة كيف يسلم كيف يلقى الله عز وجل سالما من الشرور والفتن فهي تكثر أيها الأحبة في آخر الزمان وكثرتها مؤذنة ب. تساهل الناس فيها وقلة المبالات وكثير من الناس ليس له في ذلك من البصر وحسن النظر في الأمور والاعتبار والتعقل إنما شغله أن يقفو ما ليس له به علم أن والله يقول ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا وإذا كان أشرف الخلق عليه الصلاة والسلام يكثر أن يقول صلى الله عليه وسلم في سجوده يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك فكيف يقول من هو من المقصرين المخلطين المذنبين من أمثالنا فنحتاج إلى صدق مع الله وإخلاص ومحاسبة للنفس وكثرة الدعاء بالهداية والنجاة والسلامة من مضلات الفتن فنسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم وسائر المسلمين بحفظه وأن يكلأنا برعايته وان يجنبنا وإياكم وسائر المسلمين من الشرور والفتن المضلة ويصلح يصلح أحوال هذه الأمة وأن يجمع كلمتها على الحق وأن يحفظ للمسلمين أمنهم وأمانهم وإيمانهم وأن يجنبهم مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يذر أرزاقهم ويكثر خيراتهم ويصرف عنهم شر الأشرار وكيد الفجار إنه سميع مجيب هذا ما يتعلق بهذه الآية وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بالقرآن العظيم ويجعلنا وإياكم هدات مهتدين والله أعلم صلّى الله على نبينا محمد عليه وصحبه إذا كان لديكم إضافات أو أسئلة نعم تفضل نعم تفضل نعم أجيب دعوة الداعي إذا دعاني إذا توجه إلي بالدعاء فهذا يكون دعاؤه لله تبارك وتعالى لا يتوجه إلى غيره الذين يتوجهون إلى الوسائط إلى الوسائل إلى المعبودات الأخرى الذين يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى هؤلاء على خلاف هذه الحال ولا يستجاب دعاؤهم ولكن الشيخ الإسلام التيمي رحمه الله الحافظ ابن القيم ذكر أن بعض هؤلاء قد يسأل ربه في موضع يبتلى فيه ويفتتن صلى الله العافية يعني يدعو عند قبر يعظمه أو نحو ذلك فيقوم في قلبه من صدق الرغبة ونحو ذلك لكنه يتوجه إلى الله فيستجاب له فيظن أن ذلك بسبب هذا الميت أو الوثن أو المقبور أو نحو هذا فيكون زيادة في غيه وضلاله وفتنته لكن أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فيتوجه إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء نعم. هنا نعم قيدها وبشر الذين آمنوا هذا شرط الذين آمنوا أن لهم قدم صدق لم يذكر العمل نعم هي تتفاوت لكن وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أنا ذكر العمل الصالح ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات هي يونس ذكر الإيمان فقط نعم صحيح هذه أمة مرحومة نعم لو تعمل ال لل... القارئ لكتاب الله عز وجل البشائر لأهل الإيمان لم تلأ قلبه رجاء لرحمة الله تبارك وتعالى هذا ذكرته في ليلة ماضية ظنك ما كنت موجود ذكرت هذا لم يقل لهم فقل لهم إني قريب ليس هناك واسطة مباشرة قال فإني قريب تولى إجابتهم هذا قرب خاص من أهل الإيمان كما قال الحافظ بن قيم رحمه الله وذكر أيضا الحافظة بن القيم هنا أجيب دعوة الداعي إذا دعاني أن هذا يشمل دعاء العبادة ودعاء المسألة ذكرنا هذا ظن في الليلة الماضية نعم طيب تفضل نحن ذكرنا هذا أن جات في وسط آيات الصيام سيأتي يحل لكم ليلة الصيام ذكرنا في الليلة الماضية أن هذا فيه إشارة إلى أن الدعاء يستجاب في حال الصوم ويدل على هذا صراحه قول النبي صلى الله عليه وسلم للصائم دعوة مستجابة وكذلك مزية رمضان فهذا حديث عن شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن فالدعاء فيه والدعاء في حال الصوم مطلقا في رمضان وغير رمضان كل ذلك يكون مما يرجى فيه الإجابة نعم السلام عليكم ورحمة الله